موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اختلف الأحزاب من بينهم فغير للذين ظلموا من عذاب يوم الساعة أن تأتيهم بعتة وهم لا يشعرون الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون ثنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انت وامزواجكم تحضرون يطاف عليهم بسراب من ذهب وأكواب وأكواب فيها ما تشتهيه الأعفوس وتلذ الأعين وآتون فيها خالدون وتلك جنة التي أريتمها بما كن. تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون وما كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مارك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاريون أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقو حتى يلاقو